بسم الله الرحمن الرحيم و ينصر عباده الذين كفروا عنزه و شقاء تنزلنا من قبلهم قر بَنَا دُونَ وَلا تَحِينَ مَنَا وَعَجِبُوا أَن جَاءَ مِنْ ذِكْرٍ لَّهُمْ وَقَالُوا كَذَٰلِكَ أَسَاحَرُكَ كَذَٰلِكَ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَىٰ ان انما هذا شيء عند وان قلن نلؤ منهم انصرفوا على الهتكم ان انما هذا شيء تَوْنِغْ مَا لَنَا فِي الْمَتَى الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اِخْتِلَافٌ أَمْ فِي الْعَالَمِ يُذْكَرُنِي أَمْ بِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَسْتَرِبَنَّ غَائِلَ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وَهَادَ أَمَ لَمْ نُقَسِّمِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْجِعْ كُلُّ امْرِئٍ فِي أَسْفَلٍ جُنْدٌ مِّنْهُنَا مَتَّقُوا مَا يَنقُصُ مِن نُّفُوسِكُمْ وَعَادٌ وَفِجْعَوْنَ الْأَنفَالِ وَتَذْكُرُونَ وَتَجْهُلُونَ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا تَزَدَّدَ فحق فَحَقَّ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا قِلَّةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ تَوَاقٍ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَبْدٌ لَنَا قَطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يُسَبِّحُ لِعَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا تَخْضِرُنَ الْجِبَالَ مَعَهُ وَتَدُسُّهُ بِالْعَاشِقِ وَالْإِصْرَارِ نُورَ كُلُّ اللَّهُمُ أَوَّابَ وَسَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُمُ حِكْمَةً وَفَصْلًا فِي الْقَوْلِ وَمَنْ أَتَاكَ نَبَأُ قَصَمٍ إِتَّصَوِرُ الْمَشْرَبِ إِذْ ظَلُّوا عَلَى دَاوُودَ فَذَعَ مِنْهُمْ قالوا لا تخص خصنا نراد دربنا على درب تحمين بيننا بالحق ولا تشطط وهبنا الى سواه استر 90 نعجة ولي نعجة واحده فقال اكل منها فقال اكل منها وعذبني في الخطب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى معاده وَإِنَّ مِنْكَ فِيهِمْ مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَمَن نَّدَاوُدَ أَنَّ لَمَا فَتَنَ اللَّهُ فَاسْتَوْثَرَ رَبَّهُ وَصَرَفَات عَنْهُ وَآمَنَ فَطُوبَى لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَجَنَّاتَ وَأُسْنَمَ يا عِبَادِ إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ هَانِئِينَ إِنَّمَا يَبْخَلُونَ وَيَذَرُونَ مَا فِيهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَنَحْنُ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ وَنُمِّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْعَذَابِ ان جعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمقتدين في الارض ام جعلوا مقتفين كالفجار كتاب ان الله الى لكم بارت يدبر اياته وليتذكروا وَهَبْنَا لِدَاوُدَ ذُكْرَ الْمَنَّانِ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ادْعُ لَهُ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِصْفَاتِ نَجِيَبَ فَقَالَ إِنِّي ادعوا فبالخير عن ذكر ربي حتى توارت بالخيال ردوا علي فتطفق مسكن بالصوت والاعماء وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا على كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَا نَامًا وَلِرَبِّكَ ٱسْتَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ فَتَخَرَّنَا لَمُرِيحَ فَجْرِ بِأَمْرِهِ رُخَا ؤَمْ حَيْثُ أَخَاضَ وَالشَّيَاطِينُ قُلَبَنَّا لَائَهُ وَغَاوَ وَآخَرِينَ مُطْرَمِينَ فِي الْأَخْطَا هَذَا عَقْرٌ وَنَسَمٌ أَوْ أَمْسَك بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَنَا مُعَذَّبًا لَذُلْفًا وَحُسْمًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ جاء يطون بي مسلم وعلى هذا مثل بارد وشران ووهبنا له اهله ومثله مناهم رحمه منا ورحمه من وَاصْبِرْ يَا صَبْرًا صَبْرًا جَمِيلًا وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ مَا وَعَدْنَاهُ صَادِقٌ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَبِالْعِبَادِ إذ هينوا وإسحاق طور يعودوا الأيدي والأرطاق إننا أخلقناهم بخالقه للذام وإنهم يعودوا عالم من المختارين الأخيار وَنَحْنُ اثْنَيْنِ وَنَتَعَوَّدُ فِيهِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا بِهِ وَإِنَّمَا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ جَنَّتَيْنِ إِنْسِيها يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كثيرة وَشَرَابٍ وَفِيهِمْ فَاقِرَاتُ التَّرْفِ أَسْرَارٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إن هذا على الذين ما لهم مما فساد هذا وان من الصعيد لشر وما ان جنن ما يسلمون ما فبئس هذا فالذوق يحميم والساء واخر من شكل من هذا زوج مقتحم مع سن لا مرحبا بهم ان ا انتم لا مرحبا بكم ان انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده عذابه بئسا فينا وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَ جَالًاكُمْ مِمَّا نَعْبُدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذُوهُم تَخْرِيًا أَمْ زَوَاتِ عُلُمٍ الْأَبْصَارِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَقَاصُمُ أَهْلِهِمْ قُل إِنَّنَا نُمْنِذُ وَمَا من إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الرَّحْمَنُ قُلْ هُوَ الَّذِي نَعُذُّ مِنْ عِذَابٍ تُؤمِنُ نَارُهُ مُرِيبُ مَا كَانَ لِي مِن عِلْمٍ بِالْمَلَأِ مُؤتَرِينَ مَلَائِكَتَهُ إِنْ خَالَفُوكُمْ لَشَرٌّ ثُمَّ إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَظَرْتُ فِيهِ يَرْضُو حِفَظُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ استكبر وكان من الكافرين قال يا ابن ادم ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدين استكبرت ان كنت من العالين قال انا خير من مُخَالِقٌ لِّمَا يَرَى وَصَلْفُهُ عَنِ الْقَوْلِ ۖ وَلَئِنْ أَخْرَجْنَاهُ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُكْرَجِينَ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَلَا رَبِّكَ انننا كنا من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم وانا سديد يذكر انهم اجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قَالَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقِيمٌ لَّأَمَنَّ لَنَدَهَنَّ مِنَّا مَن كَوَمِنَّهُمْ سَادَ عَسْ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ وَلَا أنا من المتكلمين انما الا ذكر للعالمين ولا تعلمن بعد حين